هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو سبحانه على كل شيء قدير هو الاول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده والظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء من عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه مرجعه ومنقلبه سبحانه سبحانه هو العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة حتى كشف الله به الامه فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته والتهج بنهجه الى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إن لك حميد مجيد وبعد ايها الاحبه الكرام طبتم وطاب ممشاكم وطابت اوقاتكم وتبواتم من الجنه منزلا اسال الله ان يحفظني واياكم وان يرضى عني وعنكم اسال الله أن لا يخرجنا جميعا من رمضان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه نتابع أيها الأحبة الكرام مع القرآن ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نتابع هذه التأملات والوقفات الإيمانية مع آيات سورة بن النضير سورة الحشر ومعنا في هذه الدقائق إن شاء الله الآية الحادية عشرة من السورة يقول ربي وأحق القول قول ربي ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرن والله يشهد انهم لكاذبون لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لو تظاهروا بنصرتهم لهم ولئن صروهم لا يولل الأدبار ثم لا ينصرون ألم ترى هذا الاستفتاح لهذه الآية وهذه اللفظة الجميلة تأتي في القرآن يعني أتت في بداية حوالي واحد وثلاثين آية تقريبا ما يزيد على ثلاثون آية من كتاب الله تبدأ بهذه اللفظة ألم ترى ويأتي بعد هذه اللفظه شيء يثير التعجب ويحتاج للكثير من التدبر والتأمل والتوقف والتمعن والتفهم والتأمل في هذا الأمر فهذه اللفظة كما قلت في وثلاثين آية من كتاب الله اللهم امين اسال الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك حبيبي الغالي أخي صالح <تصفيق> هذه اللفظة ألم ترى جاءت في كتاب الله في 31 آية بعد هذه اللفظة تجد أشياء تحتاج لكثير من التدبر والتأمل والتوقف والتفهم في هذه الذي يحدث ألم ترى يأتي بعدها الشيء يحتاج لتدبر وتأمل فمن ذلك قول الله جل في علاه ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصدونها وبئس القرار النعمة اما أن يشكرها العبد وإما أن يكفرها النعمة بين الشكر والكفر إما يشكر النعمة وإما يكفر بالنعمة شكر النعمة أن يعمل فيها بطاعة الله معترفا أنها من عند الله حامدا ربه وشاكرا إياه على إعطائه هذه النعمة وكفر النعمة أن يجحد أنها من عند الله أو أن يعترف بكونها من عند الله لكن يسعى فيها ويعمل فيها بمعصية الله بعض الناس يعطيهم الله النعمة فيحولونها لنقمة ويسعون في نعم الله لمعصية الله عياذا بالله ألم ترى ألا تعجب لحال هؤلاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أعطاهم الله مثلا مالا فبدلا من أن يسعى بهذه النعمة العظيمة في طاعة الله وينفق المال في وجوه البر والخير إذا به يكفر هذه النعمة وينفق المال في أوجه الشر أعطاه الله جل وعلا نعمة الصحة والعافية فبدلا من شكر ربه والسعي بهذه النعمة في طاعة الله والصلاة لله والصيام لله والشكر لله إذا بي يستخدم العافية والصحة التي هي نعمة من الله في معصية الله جل في علاه أعطاه الله صوتا حسنا فبدل من أن يرتل به كتاب الله ويحبر التلاوه تحبيرا ويقرأ في آيات الله ليزداد بذلك نورا وإيمانا ويثقل ميزانه بالحسنات إذا به يستغل صوته الذي هو نعمة من الله في معصية الله عياذا بله وغير ذلك كثير اعطاها الله جمالا فبدل من أن, تصونها أن تصونه وتشكر نعمة ربها عليه إذا بها تبدل نعمة الله كفرا تكفر من نعمة وتسعى بها في معصية الله عياذا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البعور؟ ومن ذلك قول الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ المسلمين في بداية الإسلام يعذبون ويسامون سوء العذاب وينالهم من الأذى ما يفوق ال الطاقة وما يفوق الحصر والعد يا رسول الله نرد عليك من الأذى بالأذى لم يؤذن لي بذلك ماذا نصنع يا رسول الله أنتم المأمورون مأمورون الآن بطاعة الله جل في علاه ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم الآن لم يؤذن لكم بقتال مراحل تشريع الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مذكوره مبسوطه لكن جاء مرحله في بداية ذلك قيل لهم كفوا ايديكم لا نرد الاذى لا, لا تردون الاذى واقيموا الصلاه واتوا الزكاة الآن أنتم مأمورون إلى أن يأتي ساعة الإذن بالقتال هؤلاء البغاء الظالم الذين يؤذون المسلمين والمسلمات ويسومونهم سوء العذاب أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآيات من ذلك قول الله تعالى ألم ترى ألا تعجب لحال هؤلاء ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ما الذي أخرجهم حذر الموت فما كان قال الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياه سبحان الله نبأ وخبر يحتاج لي كثير من التدبر والتامل فهذه اللفظه ألم ترى يأتي من بعدها شيء يحتاج لي توقف وتأمل وتدبر من ذلك قول الله جل في علا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا الظل يزداد شيئا فشيئا بحركة الأرض وجود الشمس في ووصول أشعتها لأماكن معينة من الأرض. ماذن الظل ولو شاء لجعله ساكنا لا يزيد ولا قئا من آيات الله تحتذل التدبر والتأمل من ذلك قول الله جل في ألم ترى كيف فعل ربك بعاد هؤلاء الجبابرة هؤلاء الأقاصرة هؤلاء العمالقه هؤلاء الأقوياء إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ربك العزيز الذي لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء يجير ولا يجار عليه إنه سبحانه عزيز لا يغالب عزيز قوي الجناب من احتمى به حماه وآواه وجعله من أوليائه واصطفاه ومن ابتغى العزة عند غيره أزله الله وكشف عنه ستره نسال الله السلام والعفو والعافيه من ذلك قول الله جل في علا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول من ذلك من الآيات التي بدأت بهذه اللفظ ألم ترى ويحتاج ما بعد هذه اللفظ لمزيد من التدبر والتأمل قول الله جل في علاء ألم ترى أن الله الجليل السميع البصير الحكيم جل في علاه يعلم ما في السماوات وما في الأرض اسمع ما يكون من نجوى النجوى حديث السر اثنان يتناجيان لو معهما ثالث لا يسمع لكن الله يسمع لكن الله يعلم ألم ترى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 إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة الله معهم بعلمه وسمعه وبصره لا يخفى عليه من شون خلقه خافية وهو بذاته مستو على عرشه بائن من خلق إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع استواء يليق بعظمته وجلاله لكنه مع جميع الخلق يحيط بهم بشؤونهم يسمعهم ويبصرهم ويعلم بأحوالهم جل في علاء جل جلال الله من ذلك قول الله معنا في سورة بن النضير، في سورة الحشر ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجل معكم سبحان الله ألا تعجب من هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر النفاق إما أن يكون نفاق اعتقادي نفاق أكبر صاحبه في الدرك الأسفل من النار لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر يوالي الكفار ويعاد الموحدين يتقرب إلى من يحارب الدين ويحارب من يتمسك بالتوحيد وإما النوع الآخر من أنواع النفاق نفاق عملي يكون في صاحبه يعني صاحبه مسلم لكن فيه خصلة من خصال النفاق إما أنه إذا حدث إذا حدث كذب أو إذا وعد أخلف أو إذا تمن خان أو إذا عاهد غدر أو إذا خاصم فجر فيه خصلة أو بعض الخصال من النفاق حتى يدعها من كان فيه خصلة من هذه أو أكثر من خصلة ففيه من النفاق بعدد هذه الخصال إلى أن يترك ذلك لكن هؤلاء المعنيون في هذه الآية ألم ترى إلى الذين نافقوا؟ اسمع يقولون لإخوانهم الذين كفروا عبد الله بن أبي بن سلول يراسل حيي بن اخطب يراسل بن النظير لا تخرجوا نحن معكم معي ألفان من الرجال أقوياء يثبتون هم إلى جوالكم يقاتلون معكم ينصرونكم إن أخرجتم سيخرجون معكم اثبتوا في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه نبأ عجيب يوالون الكفار يوالون اليهود ويعادون الموحدين ولا حول ولا قوة إلا بالله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم النفاق نفاق الاعتقاد أخ الكفر عياذا بالله يقولون لإخوانهم الذين كفروا هؤلاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة أصحاب النفاق الاعتقادي الذين يحاربون المسلمين ويوالون الكفار يداهنون أهل الكفر وأهل الإلحاد ويعادون أهل التوحيد وأهل السنة هؤلاء إخوان للذين كفروا قال يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب مؤمن هنا ليست تبعضية ليس معناها ان بعض أهل الكتاب كفار وبعضهم ليسوا بكفار لا كل أهل, كل أهل الكتاب كفار كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر والذي نفسي بيده هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي بي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كانت النار اولى به ونصوص القرآن واضحة جلية على تكفير من يقول أن الله ثالث ثلاثه أو أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله أو أن الله اتخذ زوجة أو ولدا تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرة لكن من هنا بيانية يقولون لإخوانهم الذين كفروا أي نوع من الكفار خاطبهم المنافقون من من أهل الكتاب الكفار ها هنا صنف معين من الكفار وهم من أهل الكتاب وصنف معين من أهل الكتاب ألا وهم اليهود عليهم من الله ما يستحقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لو اخرجكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم اسمع والله يشهد إنهم لكاذبون هؤلاء كذب كما كذبهم الله جل في علاه في بداية سورة المنافقون قال الله جل في علاه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كذبوا في أنهم يشهدوا بل هم يبطنون الكفر عياذا بالله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون أي في ادعائهم انهم يشهدون لك بالرسالة كذبوا لعمر الله في ذلك هم كذب هؤلاء المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم هؤلاء الآن يخدعون اليهود ويقولون نحن معكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن, أخرجوا لئن أخرج المسلمون بن النضير لا يخرجون ماءهم، سيتخلون عنهم، سيفرون ويدعونهم في مقابل أهل الإيمان والتوحيد، ولئن قُتِلوا لا ينصرونهم هم أجبن من ذلك واليهود أجبن منهم واليهود أجبن منهم ولئن نصروهم لو تظاهر بأنهم سينصرونهم وهم إلى جوارهم في قتال أهل التوحيد ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون سبحان الله قال الله جل في علا لنجلي شيئا من أحوال المنافقين قديما وحديثا فالمنافقون في كل آن وعصر يداهنون أهل الكفر يوالونهم يتقربون منهم ويسخرون من أهل الإيمان والتوحيد يعادونهم ويحاربونهم قال ربي وحق القول قول ربي قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ما صفاتهم يا رب قال يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله نسال الله ان يشملنا برحمته في ذات السورة في نفس آيات السورة الكريمة اسمع لكلام ربك قال الله جل في علاه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ما قال بعضهم أولياء وضعه قال بعضهم من بعض ما صفاتهم يا رب جلها لنا قال يأمرون بالمنكر، لا يأمرون بالمعروف، بل ينهون عن المعروف، قال يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله، نسوا لقاه والوقوف بين يديه للسؤال والحساب، عما أجرموا في حق الإسلام والمسلمين، فنسيهم اعرض عنهم واهملهم ولهم موعد للوقوف بين يديه للحساب يوم القيامه ان المنافقين هم الفاسقون قال ربي جل في علا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما اللي هم مين يا رب قال الله جل وعلا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين تاني, تاني. قال الله جل في علا بشر المنافقين اعادنا الله جميعا وإياكم منهم ومن شرورهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين كفعل العلمانيين كفعل من يقال لهم المتنورين كفعل هؤلاء الذين يعادون القرآن والسنه وأهل القرآن والسنه يعادونهم ويحاربونهم ويشغبون عليهم في ذات الوقت الذي يوالون فيه أهل الفسق والكفر والعصيان عياذا بالله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ ثم لما والوا الكفار وحاربوا الموحدين كانوا يريدون من وراء ذلك أن يعتزوا وأن تصيبهم للعزة بمولات هؤلاء تغون عندهم اي عند الكفار العزه فإن العزه لله جميعا خابوا وخسروا وخاب سعيهم هؤلاء ضاع وضل سعيهم ولا حول ولا قوه الا بالله فان العزه لله جميعا اسمع وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله في مجالس المنافقين يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم أجروا مجالسهم هؤلاء الذين يبغضون الإسلام وأهله هؤلاء المنافقين فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إذا إذا فعلتم ذلك مثلهم إن الله جامع الكافرين شوف الآيات التي معنا الذين ألم ترى الذين نافقوا يقول لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكذا أنظر هذين قال إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا عياذا بالله نسأل الله السلامه والعفو والعافية نقف عند هذا الحد ونتابع ان شاء الله في لقاء مقبل أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك يا رب العالمين وخاصتك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وغمومنا، يا رب العالمين، وشفعه فينا يوم القيامة يا أرحم الراحمين وشفع فينا الصيام، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور وتجارة لا تبور ارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم في مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم بارك لعبادك في أرزاقهم ووسع عليهم وأصلح أحوالنا وأحوالهم ولا تجعل يا ربنا مصيبتنا في, دينا. في ديننا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجمعنا دائما وابدا في الدنيا بالخير وعلى الخير وفي الاخره في الفردوس الاعلى مع امامنا وحبيبنا وقدواتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه اكتفي بهذا القدر احبكم في الله استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته